يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرا وله ألقى معاذيرا لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه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 وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة اللهم إنا نسألك من فضلك إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة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 أَوَلَا لَكَ فَأُولَا أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُنْ طَفْـتًى مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَى ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْفَى أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى الله